بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالا وأخرجت الأرض أتقالا وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاكا ليروا أعمالهم